ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء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 فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والالَّذينَ آتَنَاهُون الكِتابَاب يَعْلَمونَ أَ النَّومُ زَرُم مِر وََبِّكَ بِالحَقق فَل تَفُونَّ مِنَ المُممتَرين وَتََّ التَلمَاتُ وَبِّكَ فِقَو عَدْلَ لا مُبَدَِّ لِكَلِماتِ وَهُوَ السَّمَ الععَليم وَإِن تُقْعِدْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْوَهَنَ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ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 إلا ما اضطدرتموا إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر باسم وباطنه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 وَإِنْ طَائِفَتُمُ امُّوا إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَرَغَمَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَاذِبًا مُجْرِمَهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ قالوا لن نومن حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 وهذا قراط ربك مستقيما قد تصلنا لآيات لقوم يذكرون